ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَبْتَغِي الْحَدِيدَ وَالصَّبْغَ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 وَأَتْرَفْنَاهُمْ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مما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 فتقطعوا أمرهم بينهم زُبُرًا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم فِي غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أَمْ يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أَم تَسْألُهُمْ خَرجم فَقَراجُ رَبِّكَ قَيْرُوا وَهُو خَيير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ كَ تدععهُم إلى صِاطٍِ مستُْتَقيم وَإِ الذيين لا يُؤمنِنونَ بالالآاقَِةِ عن الصراطِلَناكِبونهُ وَلَو رَحَّهُ وَكشَفْنَ مَا بِهِم مِن تُرلَِّ لج فيِي طُيانِهمم يعملون.